وهو تأويل ابن عباس للآية بأنه حيض الحبالة وكذلك روى عكرمة ومجاهد وهو قول عائشة وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة والصحابة ذاك متوافرون ولم ينكر منهم أحد عليها فصار كالإجماع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 أن الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ورأي جمهور التابعين وقال مالك والشافعي ما تراه من الدم حيض إذا أمكن لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل، واستدل لمذهب أحمد بالحديث لا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل حتى تُستبرأ بحيضة، موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع مع الحمل.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 فهو نفاس لا تصلي فيه ورأيي أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أيسر في التطبيق فلا يعد دم الحامل حيضا إلا ما يراق بيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلي ولا تصوم فيه ولا يجب التعصب لرأي في الفروع ودين الله يسر والله أعلم